ويستعجلونك في السيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات فإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولاء عليه آيه من ربه انما انت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعاد سواء منكم من أثر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار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 أن فلا مرد له وما له من دونه من واد هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقاد